أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي رسلا وذي من قسم الحديث عده وكل واحد اتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع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 I'm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 فقط وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان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 وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمعين أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو في سند أو متن مضطرب عند اهيل الفن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 تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد بهم فرد واجمع لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد اتت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت